دي بنت واحد لمت الميه ده واحد جاما طوبه ولا حاجه ده في الهوا حلو ها صاحي ماشي عارفهش غير ثاني ااا كمل ان شاء الله السايد داخل المحاضره بتاعه النهارده بس هنضطر ناخد محاضره اضافيه من بس سريع بقى المحاضره الثانيه سريع اا اكتر بتسيره كنا نايمين السنه اللي فاتت اا اللي بيتكلم على 6 سايد اتكلمنا على <تكلم> التيرمات الاربعه اللي عندنا اللي هي الكازاميدز والكارباميدز لايك بروبيلس وسبون باوند من حيث الباكشن بارشيال تريتمنت اون سو بارشيال انتكسيشن تماما برضو على الكيستار في طريقه ده برضو في استر برضو ولكنها استر اخرى غير الاسم ديكاربوكسيل ميسيكاربوكسيل اسيد اكزامبل ده اللي هي الفالبريك الابيكار الكاربوسولان الثيتيران الازولان والبيرولان دي اكزامبل لمجموعه الايه اشتغلوا طب قلنا هي عباره عن استر اوف كاربون اسيد سواء استر ده اللي سنه كاربون اسيد بنستخدموها في المجال الثاني المركبات اللي بنستخدموها از ريجانتس ومواد صناعه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 उसलाई وكذلك كثيراً من الأخوات اللي داخلها في هذه المنطقة هي المدامة في الورطباط أو المدامة في الورطباط حصلها تلك يعني تم محاصر استخدام هذه الكتماوية المنزفة طويلة يعني من نظرة أنها لا تبسيسة عالية ولا رسق عالية وكذلك قد الاستخدام أو المنزفة أو المنزفة कोले भन्छ यहाँ ए कति महत्त्वपूर्ण म्याद عباره को तिम्रो कथन बिचमा जै जस्तै تسيير سوريا على بتشينج اكاديميه نظام مره سيون الموضوع قوانين جديده واداه من اساسيه او تسمى الاجهيه فاشكتشه خلال السنه دي بتقدر تعمل <تصفيق> قطع عن التشه الحمد لله اول حاجه التشه طبعا يعطيني وحده القوه اللي نشوف حاجه seguridade eh nesse momento acho que senhor só estou pando do senhor ali por isso pode é que vem بعدين بعد كده اسالولوجي مصر دي مصر فيها اداه صوتي ممتازه والمتصل في النظام اووم وبعد كده ياثر ابن المتسهم اللي يحصل بعد كده كلوز والمثالي شو بدنا ناتي لنحسب المره كم 2 ملل <سؤال> سم يعني 2 ملل <سؤال> سم تم الحاله التوصيستي قدياس الى 10 فبدا التكثف على الحاكات الموجوده في الغلاف الثقيل فبدا يحصل ما يسمى السنشنشنشنشن على الطبقه الايه القشره بتاعه وعليها فطبعا نتيجه الانشنشن اوف ذا اوفر ديتمينشن ده هو وبالتالي الكريز وهي كمان البيز وبالتالي شكراً سيدياً وبالطريقة بتبعس يعني وقتين خطوش بل مكنتين من لو سنجنة الفكت لو سنجنة بإي and mm -hmm. Uh, this may appear uh, in, this. This people, uh, in the colonists when this may reduce uh, their behavior we can't, it uh, is a rarata a rarati is still so you can see and is still a position is a pharisee now is still a position appear against before the pharisee yani, i can't, it is a rarata a rarati a rarati a rarati a rarati جزيئيه ثانويه في الاصلي اهلا هذا البيرون في الفونكشن هو اكسده الذره في حمض الزيت طبعا النيتروكسي او الكلام طبعا اللي بتبقى نظري لكن في الاكيوت بما في كونديشن اوف دراغ دار في تا بي 252 ان كو ا في الدريم في كونفيشن والسباينال كورن في السباينال كورن وفي سيستم ايه السيستم السيروسباينال فيمكن انه يوجد ايه ديفرنت اورجاز ولكن بيبقى سبيد في الهارت اللي في ممكن انهش اماكن مختلفه بعض سبيد يعني هو طالعين في القلب فحال طبعا في نيرفشن وفي دايجريشن موه طبعا في جينز تشينج في تيم بوكس بالنسبه للمه الماكروس اللي بتس في السنه اللي ما في فوق ده بالظبط لكن اللي بيبقى اسمد طبعا ده الماكروس اللي تعملوا شيء كبير هو السوق والوضع طبعا ديوز دي والماتيريال اللي فوق دي نسشن اوف ديتي اتمنى ان نتابع عن طريق عدد دقيقه <تصفيق> او حوالي 45 دقيقه ااا فور ادابيا او ان احنا نعمل جلسه دراج ااا بعد هو ده ايه في اول يكون ااا في عكس بيكون مش طبعا بنت لو دخلت الباتريوليز ااا زي الكرول الكرول اللي عندنا في راح حس سيدي وهو صح ممكن اسال من فلورا بالليل لانه هو دايس الشغل ده ااا كده من الانفاريا او التازي ده او دي على الشغل ده كل يوم ااا انا ما ريسبونس التيم ريسبونسيت هو فور اور ااا انا اللي عندنا ريس من دي بقى ستيبل سبورت للبرين زي بروتوكول शिक्षक बाहिर सो आउ वो मुप जो जो जो जो जो वै बसलो एमसिन उन्मद 10 eg, गो laughter, उया कि उनना ही उन्म एसिरा प्रिख्धशा उना नदे warm घुरा बेम इसे खकर साना है, करना खथ मिनोर्खिना मिने बस्खशना है उ 돼र खाँशाने उना है, करिसे एक comunिमाशी अाओ। و طبعا هو يوجد طبعا اختلاف في يزيد في دوله صار فيشن فون هايبر سيليتي كانوا سيزون اسمها ليس بالتشكيل انت طبعا قام من الاستاذ في الشرط وخدت الطريق التاشينه ف لا اي من الفلوس لا تتكلم البروتوكول دي ان شاء الله فروسي لا صار تايم الشيك بتاعهم ان شاء الله دي 13 من السنه الشون شان برضه لو فرح كده على كده قام مش لازم كلهم الاعضاء مش شايف ده قام يعني حصل برضه ان هم بيدوا في ناشوناليتي لكن زياده في الكريتيريا او في الكونسيز فلو استخدمت بقى اسمها بقى اون ديزاكتيف بريد بالله فمنها ان تو يوز الشامبو زي كونتين الشامبو نسيت سايد اس ذات انيفيز اوف ذا سيستم اللازم نقول ان الجديد السيم وايت ما هو هنا باراسيتو البرسيسيا سكين فوتوك على ايه اديس باي كور باي سيكولوجي اروح على السبورجت ميتنج مثلا ااا تو ان ديشن عشان هو شيء ده طبعا بيبقى مور افكتيف في في السيق و اولد بس عشان ال تي ان اي بعد ما نسمع بنقول ان الدرس ورشه او كده بيبقى بنت كان سبيش ااا بقى في تاكسوت شقولها دي صباين او صوت بترول سيتيك او ديجيتال ابسوربشن اند ريكيز انيرجي سبب في سرعه ااا ممكن سبب الدازي بتاع اللي هو الباليم او الضغط يعني أبقى ببقى النوم كده بساعتين وقتين وقعد يفتح معها شوية وفتح ومتابق. تهوية بحيث انها تتخلص من الوقت च <s> очку Qual relствен إننا نحن أردكم في التروزة والزيدة لا تحوشك المدينة المنوغر في الغدو إلى 100 مم سمت تنشدت لو أنواي تزورت عن الثلاثة من صراطك العرب تكسي المنزل رفع منك بدعم كليم فلزاك أنت أعرضها تصرق بعد أن يتحول أكثر من مدينة المنوغرر أخبركم؟ سواء كانت في القولويت أو ما يتواجد ميوسيس لهم يلمين كبرونده لكل مده وعاق بلعبه اه الامات والمدهورية اه الانمال ضائق الانم صدني بيبقى اه لو اني ماشي غد صدني جدا اه بتبقى قديد التحول جزء جدا من الامنهون هم تكون خالصة الى قبولين سوفيلي فهتلاقي كل الورفس او فيه البرادة اسديشن طلع من الانمال بعدين ايه تاني ضغ يعني تاني يعني ق لايف في الهوا تاني ايه لايف بلاك اللون بتاعه بني زي ده بس على توصيل شكل كده عشان عايز اقلل الحيت لكن في حالات الصوت ده او في الحالات اللي اسمها الصوت التسيلي للكهرباء بتطرى ايه كاثولوم البين مولتي شور سبيد بتاعه ده فيها مغالطه كده في كل الايه الانسجه المخاطيه كده فمثلا هنا يتم التحول من اللون البراون كلر للافق في القطه لافق كلر ونض بعض المواهب بعض المواصفات اللي بتسمى يمكن تطور على ان النمره دي اللي هو نفسه عشان تعمل الدور ولفكر سنه كده انا شفت تحدي في المساله عشان هتن واحده برضو واحده مفروض يعني ان هي في مرحله التواصل ما انفعش الكلمه الثانيه يعني كده واحده بتثبت على نفسه يهتم على النقطه ده فاصبح في حاله طبعا ال النقطه دي ينقل هنا في الجو جرام دم مناسب يعني اول بالضبط طبعا ان الحاله الاولى ده من سرعه الى ما يمكن كده و يعني الضغط رضائيه ما الضغط استخدم وحتى هناك كان بتقول هنا خدت دم و يعني حصلها تمام نوصل للجديد ده طبعا بشكل كبير خاصه انتوا دلوقتي ديس حصلت ايه عاوز طبعا هنا الدياجنوستكس هنا التكست طبعا بالنسبه للسيستم لان طبعا ليها كل ال سيستم بالتحديد ان المستخدم حاجه محل يهم عليه لو احنا عملنا انفيشنات بالصده هتزيد البلاده بين التي في نفس لازم نركز على اكل ماذا الايه هذا النبات خصوصا في بعض النباتات زي البروتين اللي سلايد زي الصودا السداد راس خشيش السودان او التونسون اللي بتحتوي على طبعا الجزء بتاعها حوالي 300000 جرام يعني برغم ان ليها كونستراكشن باتن لو غريشش بيكون دي اكثر نقطه 36.. يعني ليها كونستراكشن لكن ما فيش هنا قواعد عامل الدوت بنفس التمرين ودي بتساعد على التنوع فهي بتعمل بريس والبريس انطام على الديفس بس هي دي الحته الثانيه اللي مقدر اقولك الكسشن مش مش حاجه زي ما في حد بعد ما نشوف فا فالتالي ممكن ما نسرش الاعراض بالصوره اللي احنا بنشوفها في المرات الثانيه احنا في شيء تشخيصي ما بين متداخل شروط الاعراض الدوبل سيستم وهم دين كليه اوكسيا ماسيولاروس السباس في المواصفات كل السباس اللي بيجي في سياق renal cyanide for this stiffness stiffness taxis france سبن 12 يعني تتمع masculine bronchitis and angina vomiting blood diarrhea renal acute renal hypertension في حالات الكلى انه يوم عمل فريق فراد يغيتس ام في حالة الوضوط والأسناع تصنع المادة دي اللي بتيه فوروث تيه تيه فوروث تيه أسناع تصنع مع بيطار وراك الخطفة ديه قد يعمل تلوشك للذات لفسها وماذاوش تتقصر منه لأنه هو في ديك الكلات ديك أسناع تصنع المادة ديه هي المادة ديه إصناعي ده بصوت بجيره لكن هي اسمها ايه تي سي دي بي عاوزين نقراها بالظبط من اولها اه دي طبعا اثناء عمليه التصنيع عايزين ننتقل الى الجزء الجديد اللي هو قسم الانتكسشن يعني كان الاول عباره عن الماده دي يعني رقم الدور ده فهي اتشنز صح ال ان كمان الريسك بتاع ده مش بس ان انا ده القرع بتاعه كبير يكون فاجوكسيستير غير يكون فاجوكسيستير و Vamos lá, vamos lá. طيب بقى في هنا البيانات والفلوس دي اما نقط البيانات والسموت اكتيف بايت على القبله اوف اوف زيشن فيشنال انت بتعمل اكشن بتعمل المفروض ال دي مع الدي اي او والدي اس اس في وجود الانتفيز ديزاين انتمي فانا المنهج دي كامل في فيشر على اساس كتير هو فيز جوه ليها اصطناع تحول ال دي دي الى انتفيز ارا ستوري مباعين اجيب رقم التصاقه الرقم يعني ما اعرفها منين لان ده عواني مباعين موقعنا 882085888 ده على ده نوع ساعه ايه ده في 40 ساعه نصف بيقولك ساعه ليه يعني كل العوامل يعني ايه كانت اتصال المدن وبعدين اول شيء نفسي اتفاجئ يعني ضربت اه هو صعب شبع وشعره كل العوامل كده كلها حاجه يعني آآ في في في في آآ آآ يعني بالذات وبعدين كان بقى ساعتين بالظبط كده احسست الاحساسات اللي انا شفتها الاول حسسني انكسر كل شعور حسيت بيه سقط يعني لا انا ايه يعني قلت يعني كيف تتبعو حارة أردتهم وبعدين عملات تسيديا مش طبيعية فبس أنا برو تربية أروح تسيديا لاشي أكسرت لا تنموح فكان عندي صور كده بقى في رشن رارب رارب و و اه والعبادة بيه فان طبعا انا انهان بكتابتوا بيه ده مارجع بيه ده فهمت فاته بلاعب عالمات بيه دهاندي فان فان مفاجر على دهان عالمات بيه عالمات دهاندي فان ديت اعرف كيف طبع قطولوا خلاص اتنزل ناخد <تكلم> <في> انكده <الاشيش تكلم> مش مهد بيه طبعا اتنزلوا حاجة دهان طبعا اتنزلوا بقمع كله هاد ففيه سيدان اعرف روف انا قطيلوا قطولوا انا عاوز اي شارتون فجبت قول لك انا كده فوضع على الساحل المشط وخدنا مغيرتي نمشي ناحيه الشارع ناحيه بدل ثلاث طفش انا خلص قليلا هو ما نفسي دي حاجه تعمل عشان العربيه ورينيها على الموقف حس ااا دي من اول حاجه هنعمله نروح على टि मेरो फस्ट सुपर र मेरो दोस्रो फस्ट फस्टमा अघाम ए उचो कुन सल्ने हो ए आमी पोइनेटिक यस बस फ्लोट मिला सल्ने के आदा दिन दिन ал саўдикаў but не, пај будет осудIT. Бе …а, воно, было Labor אח ilу. Хар wirddуре секунде ошдин, да хто вот. Ямај, да, мена уксид�ејаан. Нев', да, я moeten ухдиえ овки ошдин. Негов од нужно же дowan overseas Suzetaјын. आयो नि भनेर ध्यान दिनुहोस् طبعا الصور دي ممكن الجسم ان يتعامل معها مستخدم الصوره دي सि आज बाबालाई المره الجايه نبدا بالموضوع الجاي ده نعم نبدا بالمحاضره आयो no, I...